وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْكُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ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 كلا لَمَّا يَقُضي مَا أَمَرَ فَلْيَعْذُرَ الْإِنسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَّنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَّنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَبَثْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقُبَّ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 وصاحبته وبلي لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغنيه وجوه اليوم اذن مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يوم اذن عليها غبر فوهقها قتر